بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوابة عيحسب الإنسان ألا إن جمع مضادة دلا قين على الم يبلانهبل يريد ال س لا يجو أمه أ أي أنا يوم القيامة فإذا بر الف ووفف القمر وجمع الشش القمر قول الإسان يوم ال ألى فلا لا وزر إذا ربك يوم إذن المستقر تنظم الإنسان يوم الزين بما قد ما أخر بل الإنسان على نفسه مصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به نسانك لتعجل به إذ وعلينا جمعه وقرآنه فإذا صرعناه فاستمع قرآنا وثم إلينا بيانه لَكِنْ تحبون الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وَجُوهُهُمْ يَوْمَئِذٍ نَّاعِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا لَا بَغِيَّةَ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نابرة إِنَّ رَبَّنَا لَذَامِرٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ لَّا تُرْحَمُ إِلَّا مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ إِنَّا كُنَّا لِذَامِرِ غَطِّ السَّمَاءَ وَفِيهَا مَن آمَنَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْغَرَّاقُ وَلَسْتَ تَسْمَعُ فلا صدق ولا صلى وناس شذب وتولى ثم ذهب إلى أنه يتمطى أو لا لك بأولى ثم أو لا لك بأولى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ألم يصنط فسم من منهم همى ثم كان علاقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين المكر والأنسى ألمس نارك بخامر معنى أن يحيي